بعد الله وآيات يؤمنون ويل لكل أثاك الأثيم يسمع آيات الله تتلى عليهم ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كألمن اسمعها فبشره بعذاب أليم. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا إِتَّخَذَهُ زُوَّاءً وَلَمْ نَظَهْكَ لَمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّقَذُوا وَلَا مَتَّقَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولِيَاءً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 هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يقون أم حسب الذين جت رحوس آتي أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وذا أم محيهم وماتهم سال يحكمون وَخَلَقَ الله السماوات والأرض بالحق ولتجزاء كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هُوَ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِمْنٍ وَقَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ كَانَ حُجَّتَهُمْ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُّهِمُوا بِإِفْكَ ذَٰلِكَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رِيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّا ظَنُّوا إلَّا ظَنًّا وما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيَآتُ مَا عَمِلُوا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 وهو العزيز الحكيم